بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أريدي كيف تنهي قَالَ قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فضرن إليك ثم أجعل, ثم اجعل على كل جبل مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ, كمثل حبة إن أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الَّذِي ما أنفقوا منهم ولا أهل لهم أجر عند ربهم ولا خط عليهم ولا هم يهزنون قول محروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى